لم ينزل الله القرآن فقط في رمضان بل أنزل الله صحف إبراهيم والتوراة على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد صلوات الله عليهم أجمعين أنزلها الله جل وعلا في رمضان ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والطبراني وغيرهما بسند حسنه الألباني وغيره من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست خلت من رمضان يعني بعد ستة أيام من رمضان وأنزلت التوراة لست خلت من رمضان وأنزل الله الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان إذن شهر رمضان شهر كريم مبارك لا يمكن على الإطلاق أن يقارن بأي شهر آخر من الشهور لهذه المنقبة العظيمة ولهذه الكرامة الكبيرة ألا وهي أن الله جل وعلا قد اختصه من بين الشهور كلها فأنزل فيه صحف إبراهيم والإنجيلة والتوراة بل والقرآن الكريم على قلب محمد الأمين عليه الصلاة والسلام وهنا إشكال قد يثور في أذهان بعض إخواننا وأخواتنا قد يسأل, يسأل نسائل ويقول ألا ترى تعارضا بين هذا التأصيل الذي أصلت وبين بعض آيات القرآن الكريم كقوله تعالى مثلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهذه آية يؤكد فيها لنا الرحيم الرحمن أن الله أنزل القرآن في شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن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 فيها يفرق كل أمر حكيم الآية في صورة الدخان طيب ألا ترى تعرضا بين هذه الآيات وبين قوله تبارك وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث فرقناه أي نزلناه مفرقا نزلناه منجما لم ننزله دفعة واحدة ولا مرة واحدة والله جل وعلا يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ويقول إن أنزلناه في ليلة القدر ويقول إن أنزلناه في ليلة مباركة ألا ترى تعارضا بين هذه الآيات وبعضها كلا كلا لا تعارض فالحق يخرج من مشكات واحدة إنه كلام ربنا جل وعلا وكلام نبينا والقرآن وحي وكلام نبينا وحي صلى الله عليه وسلم ما الجمع ما الجمع بين هذه الآيات كلها اسمع الى كلام ابن عباس رضي الله عنهما قال انزل الله عز وجل القرآن كله دفعة واحدة في ليلة القدر وهي ليلة من ليالي شهر رمضان باجماع انزل الله فيها القرآن دفعة واحدة من اللوح المحفوظ الى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك منجما ومفرقا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث هل تدبرتم هذا الكلام البديع الجميل؟ نزل القرآن كله دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم بعد ذلك يتنزل القرآن مفرقا منجما بحسب الحوادث فقد ينزل الله عز وجل منه بعد ذلك صورة كاملة مرة واحدة كصورة الفاتحة وصورة الأنعام وقد ينزل الله عز وجل من عشر آيات كآيات حادثة الإفك في صورة النور وقد ينزل الله عز وجل آية أو آيتين وهكذا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث أي على مهل ونزلناه تنزيلة فالقرآن الكريم أنزله الله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهذا كما يقول علماؤنا مما لا يقال إلا وله حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال مثل هذا من قبيل الرأي وإنما له حكم الرفع للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم أنزل الله القرآن بعد ذلك منجما أي مفرقا بحسب الأحداث والوقائع فقد يأتي سائل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فينزل الله عز وجل الجواب على قلب النبي صلى الله عليه وسلم آيات كريمة تتلى في وقتها ولا تزال تتلى إلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض من عليها والأدلة على ذلك كثرة والأمثلة عديدة ولا أريد أن أطيل النفس لأن الموضوع طويل جليل بجلال القرآن وطول أيامه نعم أيها الأفاضل هذا هو الجمع فالقرآن الكريم أنزله الله في رمضان أول آيات نزلت على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان، في رمضان، وهذا أيضا معنا من المعاني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال بعض أهل العلم أن يبتدى فيه نزول القرآن الكريم، أن يبتدى فيه نزول القرآن الكريم على قلب النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، فرمضان يا أمة القرآن شهر القرآن، رمضان شهر القرآن. رمضان شهر يجب فيه على الأمة أن تعود إلى القرآن الكريم لا أقصد أن تعود إليه تلاوة فحسب وإنما يجب على أمة القرآن في رمضان أن تعود إلى القرآن تلاوة وسماعا وتدبرا لأحكام القرآن وتطبيقا وتنفيذا لكل أحكام القرآن الكريم آن الأوان الآن الأوان ورب الكعبة لتتخلص الأمة من هذه القوانين الشرقية والغربية الوضعية التي تصطدم في كثير من بنودها وموادها استضاما مباشرا مع قرآن ربها جل وعلا وأن ترجع إلى القرآن وعودة الأمة إلى القرآن لتعمل بأحكامه لتمتثل أوامره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 ولا تطوعا ولا اختيارا إنما هي عودة مفروضة وعودة واجبة لا يجوز البتة للأمة في شهر القرآن أن تهجر القرآن أن تهجر القرآن سماعا أو أن تهجر القرآن تلاوة أو أن تهجر القرآن تدبرا وتفهما لمعانيه ومعايشة معه أو أن تهجر القرآن عملا بأحكام القرآن في كل مناحي الحياة في الإعلام، في التعليم، في الاقتصاد، في السياسة، في المعاملات، في السلوكيات، في التربية، في الأخلاق، في كل مناحي الحياة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في جانب العقيدة، يهدي للتي هي أقوم في جانب العبادة، يهدي للتي هي أقوم في جانب التشريع. يهدي للتي هي أقوم في جانب المعاملات والسلوك يهدي للتي هي أقوم في جانب الاقتصاد في جانب الإعلام في جانب التعليم في جانب المعاملة مع غير المسلمين في جانب السياسة الخارجية والداخلية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لأنه كلام ربنا جل جلاله الذي ما أنزله إلا ليسعد به البشرية في الدنيا قبل الآخرة تدبر معي قول الله طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي ما أنزل الله عليك القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم لتشقى به أو لتشقى بأوامره وتكاليفه وحدوده أو لتشقى به أمتك من بعدك بل ما أنزل الله عليك القرآن إلا لتقيم به أمة إلا لتربي به الضمائر إلا لتزكي به النفوس إلا لتسعد به الأخلاق إلا لتسعد به البشرية عامة والأمة خاصة في الدنيا قبل الآخرة نعم أيها الأفاضل القرآن القرآن أنزله الله في رمضان وحري بأمة القرآن في رمضان أن تعود إلى القرآن وأن تفيء إلى القرآن وأن تعلم علم اليقين أنه لا سعادة لها ولا نجاة لها ولا كرامة لها ولا فوز لها إلا إذا عادت مرة أخرى إلى القرآن الكريم لتمتثل أوامره أمرا أمرا ولتقف عند مناهيه نهيا نهيا ولتقف عند حدوده حدا حدا وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله وهي تردد مع السابقين الأولين الذين نقلهم القرآن من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم يجب على الأمة الآن أن تردد مع هؤلاء الأطهار سمعنا وأطعناه سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون من أحسن حكما من الله في كل جانب من الجوانب ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فلترجع الأمة إلى القرآن فلترجع الأمة إلى القرآن وهذا الرجوع رجوع واجب ليس نافلة ليس تطوعا ليس اختيارا بل هو فرض واجب وحكم لازم على هذه الأمة والحديث عن فضل القرآن حديث طويل وقد ذكرت طرفا منه أن أتحدث عن كلمة القرآن لكن وجب التذكير سريعا بفضل القرآن في شهر رمضان الذي قال الله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكان السلف الصالح رضوان الله على سلفنا إذا دخل رمضان فره جل أوقاتهم لقراءة القرآن حتى قال الإمام الزهري إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام رمضان قراءة القرآن وإطعام الطعام وذلك حتما بعد الصيام وكان الإمام مالك إمام دار الهجرة يترك دروس علمه في رمضان ويبتعد ويعكف في رمضان على قراءة القرآن وكان السلف منهم من يختم القرآن في كل سبع ليال مرة فإذا دخل العشر الأواخر كانوا يختمون القرآن في كل ثلاث ليال مرة يعني يقرأ كل ليلة عشرة أجزاء من القرآن الكريم وهناك من أهلنا الآن أنا أعلم بفضل الله جل وعلا في الأمة الآن الآن, الآن من يقرأ والله كل يوم عشرة أجزاء ويختم القرآن الكريم كله كل ثلاث ليال مرة هؤلاء هم أهل القرآن هؤلاء هم المؤمنون حقا الذين صدقوا كلام ربهم واستنارت قلوبهم بكلام نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم الذين سمعوا رسول الله يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف يعني ألم ألم نشرح لك صدرك ألم ثلاثين حسنة ثلاثين حسنة ثلاث أحرف الحسنة بعشر أمثالها والله يضعف لمن يشاء ألف لام ميم ثلاثين حسنة أي مغبون خاسر هذا